أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأُذلفت الجنة تقين غير بعيد الهذا ما تؤدون لكل من خشية الرحمن بالغيب وجعل أبيق الظني بيد خلوه 14 لَكِنَّا قَضَلَهُم مِّن قَرْنٍ بَعْشَرٍ دُونَ مِن بَطْشًا فَنَقْبُ فِيلَ بِلَالٍ قُمْ أَشَدُّ منهم شان في البلاد هل من معين ان في ذا ان كلام مَا كَانَ لِيَخُدْنَا السَّمَاءَ وَنْزُلُ ابَّاً وَمَا بَيْنَنَا ثُمَّ على ما يقولون وسبح بحمد رب بك قبل طلوع الشمس وقبل وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْهُ وَإِذْ بَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ ش <تصفيق> ك <تصفيق> <تصفيق> فتذكر بالقرآن مين